يا رب ومن جاء الله Szanowna Pani, witamy Pana serdecznie, witamy Pana serdecznie, يسر لنا الغيوب وفك عنا الكروب ويسر لنا الأمور اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشي مرضانا ومرض المسلمين يا ربنا لضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وصفتك عنا اللهم ارزقنا الجنة وما وصلاتنا وذكاتنا وصالح أعمالنا اللهم ختم في الصالحات وصالحات أعمالنا اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم مرحومه وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا حولينا شقيا ولا محروما اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا تكسر علينا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في البلدين صلي على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا شفاعته واورثنا حوضه والصنا من يديه شربه هديه مليئة لا نظلمه بعد فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا كما آمنا به ولم, ولم نرى اللهم كما آمنا به ولم نرى فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة. آخر